أحباب الكرام المؤمنون كنا نتكلم في آخر محاضرة لنا عن المصدر الأول من مصادر الدعوة الإسلامية قلنا المصدر هو الذي استقى منه مادة الدعوة وهو الذي تستبد بده مقومات الدعوة والداية وقفنا عند قول عند قولنا واستلف الصالح رحمه الله تعالى في صفح 75 واستلف الصالح رحمه الله تعالى كانوا متفاعلين مع القرآن الكريم في أمره أي بالانتثال إذا وقف على آية وهو يقرأ فيها أمر سأل نفسه هل أنا ممتكرا لهذا الضمم أم لا وإذا كنت ممتكرا لهذا الضمم هل تريد به وكأة الله أم لا ويحاول أن يضبط حالة على هذه المعالي الكريمة يحاسب نفسه على الانتثال ويناقش نيته الإخلاص ويحرص على أن يمتثل كل أمر ويحرص على أن يكون اكتثاله لهذا الأمر أو ذات ابتغاء مرضات الله رب العالمين وكذلك المنافذ ينتهي عنها ابتغاء مرضات الله والوعي يرغب في ذلك ويسأل الله عز وجل أن يعطيه الجنة وأن يرضى عنه والوعيد يسأل الله أن ينجنبه سخطه وغضبه ونقمته وعذابه والمواعب والأمثال قد, قد أشربت قلوبهم كبه فرآن أي وجرى في أرواحهم وعقولهم مجرى الدم من العروف منعكسة آذابه وأخلاقه على سلوكهم وحياتهم كلها فكان كل واحد منهم صورة حية لهداية القرآن كانوا ايض تلف الصحابة حركة قرآنية تمشي على الأرض كانوا مصاحف متحذكة كانوا أقمارا وشموسا تهدي وتضيير انعكست عليه أنوار الفطرة مع أنوار التوحيد مع أنوار القرآن مع أنوار السنة مع أنوار الأقبال على الله والعبادة والطاعة والذكر الله فكانوا أقباراً منيرة وشبوساً مبيئة تدعو الناس إلى أن يرتموا في أحضانهم وينهجوا نهجهم وينسقوا على منوالهم ويحاكوهم في كل ما يقولون ويفعلون يريدون أن يسعدوا سعادتهم يريدون أن ينالوا حالهم الطيب إنها صبغة الله التي لا أحسن منها صبغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن لو عابدون كانوا حركة قرآنية تمشي على الضرب كان مصاحف متحركة متأثرين في كل ذلك بسيد الخبط صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عهشان رضي الله عنه لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن كان يمتثل أوامر القرآن يجتنب نواهي القرآن يرغب في وعيد القرآن يرهب من وعيد القرآن يقف عند حدود القرآن كان خلقه القرآن فكان مصحفا يمشي في الحياة كان حركة قرآنية تمشي عن الأرض كان نورا يهدي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وكتاب جامع ما فرطنا في الكتاب من شيء كل ما تحتاج إليه الحياة تجد أصوله في القرآن تجد أصوله وطواعيده في القرآن جمع الله فيه أصول العقائد التوحيد والإيمان والعقيدة وأسس المصالح الاجتماعية وكليات الشرائع الدنيوية التي يحتاج إليها الناس في جميع ملاحي الحياة ومقومات ودعائم الدعوة الإسلامية ومن ثم فإن الواجب على الدعاء الكشف عن معاني كلام الله عنه وجنه وبيان حكامه وطلب ذلك من مضامه وتعلمه وتعليمه للناس كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيلنه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبكس ما يشترونه وقال سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزحكيهم ولهم عذاب أليم زم الله عز وجل أهم الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله عز وجل طوراء الإنجيل بالنسبة لأتباع موسى وأتباع عيسى فعلى المسلمين خاصة الدعاء إلى الله أن ينتهوا عما زمهم الله تعالى به يعني ألا تشغلهم الدنيا عن كتاب الله ألا يشغلوا شاغل عن كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا وتتويقا وحكما وقضاء وأن يأتمروا بما أمرهم الله به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه للناس وإلا ستنزل بنا العقوبة التي نزلت عليهم لما أعرضوا عن كتابهم فلسنا بأولى فلسنا يعني ليسوا أحق بالعقوبة منا بل نحن أحق بالعقوبة منه لأن رسولنا أفضل الرسل ولأن كتابنا أفضل الكتب ولأن كل الكتب تعرض على كتابنا وكتابنا لا يعرض عليها فهو المهيم لأنه المصول والمحفوظ ما وافق كتابنا من كتبهم نمضه وما خالف كتابنا من كتبهم يرد على أصحابه لأن كتابنا تكفر الله بحفظه لأنه لا جنة للبشرية عنه إلى يوم القيامة أما غيره من الكتب السماوية فلم يتكفر الله عنه وجل بحفظها قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن يجب أن تخشع القلوب لهذا القرآن يجب أن تستجيب النفوس والقلوب لكل ما يقول الله عز وجل في هذا القرآن فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قال حسن البصري فأرعها سمعك واصغ إليها بقلبك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه ولا يقولوا كالذين أودوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسكون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يحيي الأرض بعد موتها جاءت هذه الآية الكلمات في هذه الآية جاءت بعد, قول بعد دعوتنا إلى الخشوع عند تنزل القرآن أو عند سماع القرآن واعلموا أن الله يحيي أرض بعد موتها لنعلم أنه كما يحيي الله عز وجل الأرض القذباء بوابل المطر فتنبت مختلف الزروع والثمر فإن الله عز وجل يحيي القلوب بالكرآن فإن الله يحيي القلوب بالكرآن كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر فتنبت مختلف الزروع والثمر فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور القرآن بوصايا القرآن بما يدعو إليه القرآن قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه سبحانه وتعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يليل القلوب بالإيمان والهدى ويحيي القلوب بالقرآن بعد تسوتها من الجنوب والمعاصي والداعية إلى الله تعالى صديق لكتابه الكريم صديق لكتابه الكريم والله والله يا أخواننا في سنة 81 في سنة 81 ولا طالب في سنة 4 كلي ولا طالب في سنة 4 كلي والإخوة في الهرفة الأخوة في الغرفة في البيت عندنا وأنا قاعد بقى من المغرب أتكلم معاهم في الإسلام وصايا وطوصيات ونصائح بعد موت على طول وبعدين أمي تخبط علي كده شايفاني منفاعل تخبط علي وتقول لي يلا بقى نادت عليها وقالت لي يلا, بقى. يلا يا الله قلت لي يا الله هيا بقى. كنت في الوقت ديما كنت تلوزت لسة طالب لي يا الله هيا من الذي هيا بنا قلت لي يا الله يلا بقى. يعني ماذا يعني عايزت لي بي خفه قليلا من الليلة اللي اعتقلت فيها كنت بتكلم عن الاحسان حتى للكافر قيود بتكلم عن الاحسان حتى للكافر يستميلا بالاحسان الاسلام يعتقد هذا التطرف ده ده غير ده مثلا ايه كان اضرب خربطه كلام وبعدين دول هياجوا المهم ان طبعا انا دماغي ناشفه شويه بمشي في فينا ماشي واستمرت وخلص الجلسة ودخلت نمت جنب أخواتي كان سرير كده ووزي أخي لي نايم جنبي جنب الحيطة واني نمت على الطرف كده بمص الساعة قبل الفاكر ليات اللي جي على الباب وفتح الباب بمص كده لتحد جريب واني ضابطوا مع ناس معه مخبر طول بازل طول بازل بنص العمود داخل ومصابر هو بعدين قلتلوا بنته جيته أنا نايم على صوت أمي لي ايه هيا قلتلوا بنته جيته قالوا لي ايه عارف ان احنا جاين قلتلوا بأمي يا إلهي قلتلوا بأمي يا إلهي هو بعدين بتربون كان اطبق قال له تعالى بس معانا الفتره ممكن اطبق الله مصحف بما فيه عرفت ايه اللي كان ربنا يجيبولي ده اما سابولي المصحفك قال انه الدنيا باللي فيها وده الشاهدة وبعدين قمت نازل نزلت بقى هم ايه واحد فيدي من هنا واحد فيدي من انا اقول لك ده كان طويل اول واحد فيدي كده امتبصص للسماء واني راجلنا على الخارجة كده امتبصص للسماء كده وامتقاين حسب الله هو نعم الوقيت بالله يا اخوان وانا ماشي كأني طاير عالجنب والله كأني طاير راية عالجنب نور وحلاوة وراحة والاتنين الضخام دول كأنهم عصفرين على دريعك كده وبعدين ابوها وقف كده عالتربزين البيت في بهوت ولا بنبهوت الطلقه وقال لي انا كنت إن واحد بس من البلد كان هيبقى انت حاج مشتغل مدين في البلد دي انت وجاريت فلاح لكن شوف الكلام ده غالي بيقول انا عارف إن واحد بس من البلد ده كان هيبقى انت لان ما حدش مشتغل هناك وهم قالوا لي هيدوك ليه, ليه, ليه, ليه يا خدينك ليه يا جاءت أحياناً تقوم وأنا بصلي في الصالح تقوم على بوكاة وأنا بصلي في الصالح تقول لي فيه إيه يا بنا فيه إيه بكي بكي دي أقوم كده عايزة أقول لي يا أم ده مش بوكاة حاجة أنا معملكش عاملة أنا ولا زعنام من حاجة يعني حاجة ده بوكاة حلاوة ده بوكاة خشوع ده بوكاة لذة بمناجاة الله بالقرآن ده ده أنا في نعيم ده أنا في يا أم ما بتعليه ما ببكيش من هذا يعني ايه على الزعلان. ان انا بابت. المهم انه قمت ماشي واخدوني لغاية النقطة. اللي قال ايه? بتاعت البلد. نقطة البلد. فلاقيت عربية قبل مركزة. وصف عساكر مننا. وصف عساكر مننا. كل واحد في يده. رشاش. ولا سلاح. ايه انت عربو صبايت. تاني طالب ليس مسكن غالد يعني. زك النقص الصبع زك نقص الصبع. ممت طالب. والله العطب ممت طالب. بحسبونا الله نعمل وكيد. ومتاعد فوسط العربية طلعونها. عادت فوسط العربية ومتبسس الدول كنا. وبس الدول كنا. ومتعد لنا الحمد لله. محمد هو رزيزي. اعوذ بالله من شرور يوم سودا من سيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له تمسكوا ما كنت بدعي الناس من البلد لاهديب لغايه المنصور بعد على شكل الزاد دي ومن بعد اربع جنوب دي الزاد دي لغايه و الحمد لله رب العالمين كانت أيام والله ما ندمت على هذا الهدى والله ما ندمت أقول لك أبوي أما أبو جالي بعد فترة أتعبوه على معرفة مكاني وبعدين جالي لأن اللحبة كثم الهدوم وبعدين يقول لك أنت بتاع أقول له أنا بتاعي كان متوقع بقى ان هو يلاقيني ايه؟ كم عضم وم ترعان كتير يا عم قلت له الت اللي جنب ده بقى اخرب السور اللي جنب دي قال له ايوه يا عم احنا بقى اخ يلا بقى يا اخي الله خير يعني ايه؟ خلط الزهاره الله ده ونبي تشوف وما راح وهو بكاء من خشيه الله وكده كان احنا في السوق من دول يوم جاي على الزنزانه وبعدين هما قايلين له ايه خد اللي مكنت جايلنا في عربيه خد البرتقاله دي اداها للاخ فلان في الزنزانه كده خد الورد الفرحه ده هما دي اداها للاخ فلان في ايه في كل ما نقول جزاك الله خير اما يعني نقول حاضر جزاك الله خير جزاك هما بيقول ايه اهو ده اللي بناخده وبيقول جزاك الله خير ده دولتك تفتك دبي جزاك ففي ذكره تعالى ودعائه الى الله تعالى بيقول رجل يهدي في القران صديق لكتاب الله الكريم يألفوا تلاوتها وينتظم في أداء ورده لازم يبقى لك ورد مع القرآن ورده في ثلاثة أيات وتسمعهم على نفسه كان الأيام الواحد يحفظ القرآن إزاي؟ كان يحفظ ثلاثة أيات، خمس أيات ويقوم يروح ينام المصحف عقومو دينه أو جنبه جدا على أي حاجة كانش فيه ايام وبردنال على اي حال ويسمع لنفسه وناي يغلط يومين بص في المسحف ويرجع ينام ويسمع تاني يغلط يبص في المسحف ويرجع تاني اما بتنام على ايات انت بتحفظها وتنام على حفظها وانت بترددها تبصت لقناستك ممكن تحلم بيها تودل ليل قلبك وعقلك مشغول بيها أول ما تقوم وتصلي تتواطر وتصلي أم راجع تاني تحفظ الآيات اللي انت نمتع عليها وانت بتقرأ ده بيثبت الحفظ جدا خدها مني رسالة نعم على الآيات وأول ما تقوم وتصلي ارجع احفظ نفس الآيات اللي انت آيات كنت بتحفظها وبترجعها قبل مكان ده يثبت حفظها جدا أيها الكريم يثبت لك حفظها في قلبك جدا فالدعيع صديق لكتاب الله يألف وتناوته حيث الصديق دي اللي وقفتني وهي اللي هيجد في ناس لي أيام السجن المصحف اللي كان معي ده اكمنه هو أنيسي في وحشتي وجليسي في معتقلي وسجني كان هذا المصحف احبه جدا احبه هو يدفصله كذا كأنه يعقد كأنه يفهم كأن صديقي فعلا كأنه صديقي فعلا يعني صعب علي أن أنا أنتقل لمصحف تاني بعد ما عيشت مع هذا المصحف بالزادة بورقه و بجلد وخدا. بعد ما عيشت معي الفترة دين و العمر ده عجد علي أن أنا أنتقل لمصحف تاني حتى لو كان جديد و ورقه واحد وجلد واحدة. المصحف ده خلاص بقى حبيبي بقى انفعني احياني ان اذهب وحدي في غربتي ففعلا المصحف ما يتنزمه تحس انه صديق صديق حبيب ودود صديق مؤنس صديق ممتع تحس انه ما تقدرش تستنى عنه ابدا صديقه لكتابه الكريم يألف دلوته وينتصم في أداء ورد يبقى لك ورد حفظ ورد قراءة بتدبر ورد حفظ ورد قراءة بتدبر تردد الآية ثلاث مرات تقف كده قدام كل آية تستفهمها عايزة منك إيه الآية اللي فيها وعيد ترددها كده وتحشع ما تقيتش في روح تخاشع ما تقيتش بكواء بكواء تباكة تجي تبص تلاقيك هايش في أجواء القرآن وفي ظلال القرآن ومستمتع أيما متعة بالقرآن الكريم ويستوحش إذا عجز، أجازته عنه شواجر طريقة الدعيته رجل يحيا في القرآن عقلا وعاطفة أي قلبا ويرى أساس وجوده المادي والمعنوي أي القرآن ووظيفته التي تشغله بمظالمها ومظالمها ينتعش قلبه ببواعث الذكر الميسر له وتستجيش مشاعر مصادر الرغبة والرهبة وتهز معاني الوعد والوعيد تهزه ويتحرك مع أدوار الصراع المستمر بين الحق والباطل يخشعر جلده في مواطن الوجب ويستريح ضميره مع بواعد الطمأنينة نقسم بالله غير كاذب إننا وأنا بردت للقرآن أحيانا كنت أشوف النور نازل من السماء على المصعب الدامي أنا بقرة عيوه عيوه السلام مرحباً انت مين هل انشغعك بالخالي مرحبك ربنا أقدر بخير وما يجيبش عطلة يشغع بالخال ربنا أقدر بخير وما يجيبش عطلة اصلاح حيناً في بالزروف صحية كده رهلية وبارية ربنا أقدر بخير وما يجيبش عطلة إن شاء الله بدنا يكرم الشعب الله يكرم الله يكرم وكنت وانا في القراءة ألاقي سكينة على السكينة كلها سكينة جو كده من السكينة والطمأنينة أنا علفت فعلا ايه هي السكينة هالسد تحسبها شيء غريب طرأ على نور ومش نور وهاج لا نور نور هادم نور معاسة جينة مريحة جو مريح كده جوه مطاولة كده جوه رضا القرآن لما يبقى لك ورد ثابت كده تركت كل يوم جزء كده بتذبر وتتفاعل كده مع وعد الله ووعيدة في القرآن وتنور بيتك تنذر البركة عليك وعلى أولادك وعلى أهلك بالقرآن لازم يبقى لك ورد, ورد حفظ ولو تلتين ولازم يبقى لك ورد يوميا كراءة وتدبر ولو جث تمن تربع مسا تخلط يختم القرآن بشهر لازم ولازم تقف عند كل آية كده تحس أنها عايزة منك حاجة الآية تستحي القلب الآية تهزني ردت لها داني ردت لها ما تجيب البكاء ابكي البكاء ابكي حب لله ابكي إجلال لله. ابكي استشعار بنعمة الله عليك وعظمة الله عليك ابكي خوف من الله ومن النار ومن الغضب والصف هكيدك بص تلاقي نفسك بترتاح وقلبك برتاح والبكاء ببسلح كان السلف اصطرح لما يبكي والدموع تنزلت يمرر ايديه على الدموع ويمسح بها واجهها وجلده وما تطوله يداه ويقول إنه قد بلغنا أن النار لا تمس موضعاً مسته الدموع من خشية الله أن النار لا تمس موضعاً مسته الدموع من خشية الله وعيون لا تمسها النار منها عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله وعين سهرت بكتاب الله وعين غضت عن محارم الله وعين فقئت في سبيل الله عز وجل هذه عيون لا تمسوا النار كما جاءت في مؤمن الأحاديث التي جاءت في هذا الصدر ولا ريب أن حياة الداعي على هذا النحو ترقى آمادا رحب عن مستوى الناس إنها ترفعه إلى الملأ الأعلى يقال لقارئ القرآن اقرأ وردت الورقة فإن درجتك عند آخر آية تقرأها اقرأ وردت الورقة فإن درجتك عند آخر آية تقرأها إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض بها قريما يرفع به من تلا بإخلاص وتدبره بعقله وقلبه وعمل بمقتضاء عمل بحكم الله يرفع بي في اعلى العليين يرفع كل ما قرى يرفع كل ما تدبر يرفع كل ما عمل يرفع الله بهذا الكتاب اقواما ويضع باخرين وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما يهلو بالقران الذي يحفظ القرآن حفظا جيدا مع الملائكه مع صفره الكرام البرره مع الملائكه ليه ليه المهر بالقران مع الملائكه لأن القرآن بيضيء بي بي بي بي جدا بيخفض الطينية في الإنسان وبيزيد من الروحانية والأنوار في الإنسان والملائكة نور فالإنسان عندما يكون على وصلة دائمة بالقرآن يبقى أقرب إلى الملائكة أقرب إلى النور منه إلى الطينية والغرائض التي في الإنسان يتأن الإنسانون هو مع القرآن كراهة وتدور معمرة يتنته لو ما هيبقى روح يتنته لو ما نور يتنته لو ما هيبقى أمر é What? وتضيف الحياة القرآن حياة مع القرآن حياة حياة الله أحسن حياة وأمدح حياة وألدح الماهر بالقرآن مع الكرام البارض مع الملائكة والقرآن في جو في الإنسان من الإبلي في عقولها يعني الزم حتى لا يفلق بك انت ركت أسبوع يتركك شهر وانت ركت سهر يتركك سنة, سنة يترك العمر كله إلا إذا عدت إليه بجدية حنيجي معك تاني فعن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو <تصفيق> <تصفيق> فهو لهو اللي هو لخد تفصيا انفلاتك يذهب روح العنكب كما راح الاثنى المبارك كده يذهب روح العنكب هو جد تفصيا ربنا يهديهم وتبع عليه لو جد تفصيا للاب الذي في عقله ولهذا فان الامر يحتاج الى طول مشاهده ودوام صحبه واستجماء قلب والقود الإنساني وحده ضائع ما لم تلحق العناية العليا ويدرك الفضل العظيم ولذا فإن الأمر يتطلب مزيدا من الضراعة والدعاء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني عبدك ابن عبدك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 استأثرت به استأثرت به استأثرت عن الخارج اسم استأثرت به عنده لم يعلمه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وممكن يكون من أسماء من اسم الله الأعظم يعني اسم من أسماء ده العظمى استأثر به ممكن لو دعي الله به يضمر مثلا لو, لو انت عرفته ودعيت على عدو لك به تدمر ربنا مساعده خلقه كبير يعني حتى لو بعضهم ظلم واخطا ليه عايز تهمله عسى يكون ربنا ليس كده ربنا حلمه كبير جدا وصبره طويل جدا انت بتبقى عايز تتعجل العقوبه على الظلم و ربنا سبحانه وتعالى يحلم عليه و عليه و يسيبه عسى يرجع و يتوب قال ربنا ليس كمثله هي. لا يتعجل عجلتنا سبحانه وتعالى و انت برض مظلم و يا مقصر ربنا لو كان عجلك العقوبة التي أنت عايز تعجلها على جالك دلوقتي لو كان عجلك العقوبة كان أهلكك ولا لا ولا لا زي ما برضه بيحلم عليه. على ايه على غيره ان يعيش اقل وان تقام عليه الحقه وما حدش يقول له يا رب انت اتاجلت عليا لو كنت سبتني شويه كنت هرجع ربنا حليم مد فيها باب لمر وعطى انا وتعال ورحمته واسعه ايه كل ويوم لي يمهل ولا ايه يمهل ولا يغلب ويوم لي حتى إذا أخذه لم يفلت شوف صبر على حسني وعلى علي بن زين العابدين صبر عليهم مدين تلاتين سنة تلاتين سنة صبر عليهم تلاتين سنة وبعدين جاء, الـ جاء, الـ جاء القدر جاء القدر ونزلت العقوبة يملي ولا يملي للظالم حتى إذا أغدروا ولا يمهل هو ده اللي خلى الظلم يتمادى في مش فاهم هو شايفه طالع متقيئ له ان ما دام ظلم وربنا لم يعاقبه على طول او بعده بيوم او باسبوع يبقى خلاص بقى يبقى هو كده صح ويستمر في الظلم لا مش شرط ربنا له حكه يا اخواننا ربنا حكيم له حكم ابن سيرين عمل ان اصابوه وهم فقال إن هذه عقوبة زنب ارتكبت منذ أربعين ثنة عقباً الله عليه الآن ليه والله ربنا نحك عقباً الله عليه الآن مش معنى إن ربنا ما عقبتش على الزنب إن الزنب ببقى فضيلة إن الزنب مالوش عقوبة إنها والله ما يتعد أبداً اللي إذا كان بتوب إنها ما فيش توبة ورد مظالم ما أمكن إيش يتعد أبداً ولو بعد إيه ولو بعدها وذكر ربنا كل دعوة المظلوم إيه لأنصر أنكي ولو بعد إيه إيه ما ربنا يمهلك وإذا زيش عليك العقوبة وإنت مزنب وإنت ما تختررش لأن ممكن العقوبة يجي بعد شهر بعد سنة بعد أكتر بعدقل قلب لكنها جائح أتماً إذا لم تزارع إلى الدوبة رد المظال أو استأثرت به في علم غيب عندك أن على القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب أمي ما قالها عبد إلا أذهب الله أمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها الله ببديئ الهم وحزن ويبدله مكانه فرح الله قولوا كده معايا قول الله ربني عبده ابن عبد ابن امتي ناصيتي بيدي ناصيتي ماض في حكمه عجل في نافضه عنه بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احد من خلقك او انزلته في كتابك أو استقرت به في علم الغيب حدك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب أمنا ما قالها عبد إلا أزهب الله أهمه وفي الثمر الحلو أزهب الله أهمه وحزنه وأبدله مكانه فرحا قيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها من الرواب أحمد الشيخ أحمد شاكف ناده الصحية وأبو يعلى والتغران والمحبان والحاكمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم خسوة حسنة في هذه الصلة بالقرآن ومنها تعلم الدعاء كيف, كيف تكون صلتهم بالوحي المبارك والداعية الذي يحيى في القرآن ينشد للمجتمع حوله أن هو وخاخر فيه وأن يقيم أوامره بالانتثال وأن يجتنب نواهيه بالانتهاء وأن ينفز أحكامه وأن يرعى حدوده وأن يقبل عليه إقبال المعظم لرسالته الموقن بصدقها الرادي سعادة الدارين من ورائها وما أحسن الهراري أو الهواري في قوله تحت عنوان نحن نبغي الفرآن يقول ان هذا القرآن يهدي إلى الرشد ويبعو لصالح الإنسان نحن نبغي القرآن علما وفهما يخلقان الكمالة الشفبان نحن نبغي القرآن لفظا ومعنى فوصقل الحجار وصقل اللسان صقل العقل القلب وصقل اللسان نحن نبغي القرآن دينا ودنيا يتجلى في هديه الحسنيان نحن نبهي القرآن في معهد الضرف وفي كل منزل ومكان والقرآن كلنا نمازج رائعة يتخير منها الداعية ما يناسب مقتضى الحال وقال عمر بن الخطاب اقرأوا القرآن تعرفوا به تعرف أن أنت من أهل الله وخصته وأهل الله وخصته أهل القرآن كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم وعملوا به تكونوا من أهله وعملوا به أي من القرآن تكونوا من أهله إن عملت بالقرآن كنت من أهل القرآن إن قرأت القرآن كنت من أهل الله وخاصته وقال إبراهيم الخواص دواء القلوب خمسة أشياء دواء القلوب العيد دو ألبه قراءة القرآن بالتدبر بالتدبر يعني إيه؟ لا تهزه وهزم يبقى همك تقرأ صورة أو صورتين أو جزء أو عجرة قراءة درد عشر أجزاء إنما بالتدبر وما تلاقي آية كده عايزة وقفة أو قفة كرر تاني تدبر كرر وتأمل كرر وتفهم تقرر لغاية ما تبكي وتتفاعل لغاية ما تحس باللافت والحلاوة قراءة القرآن بالتدفر وخلاء البطن ومليتها على طول كده ومليتها دايما على طول مليانة كل يوم محكي وترصها كده وسبنجر وتحس المحلاوة المناجاة خليها خليها كده اليوم اللي وبعدين تفطر كده فطر خفيف وبعدين تقوم باب بالليل تصلي كده ركعتين وتقعد على السجادة كده وانت متوضد كده ونفس توبك الأبيض كده أو توبك سكوك في الشتن وتقعد باب تقرأ معك تقرأ وتبكي وتتباكر وتقول وتكرر لكن واحد منهم أحيانا يقرأ آية ويفضل يكرر فيها لغير مئنس للفاجئة يعني واحد السبح ما خلاش أمه من البكاء من البكاء عالب من المنجدر أو عالب من الفضايا عالب من الفضايا تقليباً فبعندين أمه بعدك لخوه قال ليسوا تعالى شوف وخوه طول الليل من طول الليل بقاء كأنه هات الأتين كأنه عمل عملة كأنه سارع سرقة طول الليل من طول الليل بقاء قال له ايه قال له تاعة انت ايه تراحم امك في ايه قال له ايه ايه من القرآن استوقفت ايه اللي عملت فيها كذا ايه اللي خلت بتدني ليه لاصرف وابت ايه هي قال له وَمَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونُهُ عايز يقول له من أدران أننا من أهل هذه الآية من أدران أننا فاهم أننا مية مية كده وبيهم اليوم فالسو ويبدوا لي من الله ما لم أكن أحتاسم من أدران ويبكي طول لي له من الله ما لم يكونوا يحتسبون إيه والله أصلا الله العافية. وقيام الليل خلاء البط وقيام الليل صلاه الليل ده ابو صدق قال, قال عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين من قبلكم ومقربه الى ربكم ومنهات عن الاثم ومطردة للدافع عن الجسد لكم بقيام الليل فإنه هذا الصالحين من قبلكم عيس بصالح وانت كل ليلة نايم مفيش قيام ليل ولا في صلاة فجرة حتى نبعش بصالح ليه؟ ده أبو الصالحين يعني منهج الصالحين علامة الصالحين أمارة أنك صالح لازم يبقى لك شغل بالليل لازم تقيل إذا أمشن تقل لك ساعتين بين الدور والعاصر دنيا عنوك على قيام الليل når du t Enter i tre vis til en kj fortyITTVatt- Du t Teres fullt. Han blei, at jeg tror, at du har oppnå det bra في alle jobben skrygen. Du vet White, vi återre h tamanho og talen, og pasensi trer detenIVele. Godkvarighed, H 겨vtt, vioro goalet, v responsible, Dette typer mindre كان حسن البصري أصمر جلوله وكان إذا طلعوا النهار يلاقوا وشه زي فاتية الأمر والله من نشوفهم بعض السودانيين والأحباش من برغم أنه أصمر لكن تبصوا فلشوت لها نور كتير زائد حسن البصري كان أصمر جلوله وصبحوا الصبح يلاقوا ووشه ومنور يقولوا له يا إمام أنت أصمر جلول لماذا نصبح الصبح الليل منور؟ قال لهم إن العبد إذا دخل الليل إذا دخل الليل وأفضى إلى ربه يعني خلأ بربه مصلياً تالياً زاكراً داعياً مثبحاً أضفى الله عليه من نوره إن العبد إذا دخل الليل وأفضى إلى ربه أضفى الله عليه من نوره ولذلك آهد قيامه أحسر ناس وجوعاً تبقى وجوه منورة جدا نور تقول هذا هو الإيمان. هذا هو القرآن هذا هو الإحسان هذا هو الليل هذا هو الذكر هذا يطاعة ده الإيمان ينوشك منور لكن تنام كده أكل ونور غرائس مادة طين فين حظ الروح فين رئي القلب فين نوصل القوية بالله عشان ننور تاني ونستنير وربنا يقص علينا من نوره ومن خيره وبركات الهيان والتضرع عند الصحر والمستغفرين بالأسحار ومجالسة الصالحين ومجالسة الصالحين واحد كديم يجال اسم ابن محمد بن ويقول له ويقول والله إن مجالسة محمد بن واسع جلسة أو رؤيته مرة تنفعني في ديني أسبوع انفعني في ديني أسبوع مجالسة الصالحين صادقوا من تذكركم بالله رؤيته لك شوف تفتكر ربنا صديقك الذي إذا ذكرت الله أعانك واذا نسيت الله ذكرك صديق لا يضيع وقته في دين وقالوا ريحه ونميمه وتلفزيون وافلام وكوره و... ضيع عمري في الهاتف ضيع عمري في الهاتف ليه في صديق كان الواحد من الصحابه يقول لك تعال في الله ساعه يعني تعالى اقرا ربع وتقرا ربع نحاول نفس أمنه نتفق فيه تعالى موضوع في أي افتاب لكتب الإسلام في السيرة العطرة في كذا في كذا الذي إذا ذكرت الله أعانى وإذا نسيت الله ذكره دوائل كله كام يا أخوانا خمسة قراءة القرآن بالتضبط خلاء البط تجوع البط شوية فالروح تظهر والروح تلاقي فرصة تأخذ على الضغط ما يتخمهاش الأكل والسرب تقمد البطل وقيام الليل والتضرع عند الصحر ومجالسة الصالحين نحفظوهم دول واعملوا بهم منج منج عشان قلبك يحل منج عشان قلبك ينصح منج عشان قلبك يقور وانت لما تطلع المنبر بقلبي قوي تهيز المسج تهد للقلوب ألف نستقبل عليه لو قرأت بقلب مهزوم بقلب مية بقلب هالك بقلب مظلم غافل مهما تكون كلام من ذلك والله لا تحيا في الكلوم مهما تكون كلام من ذلك اهتمل دول وعيشهم عيشهم وعمل بهم هتلاقي قلبك فعلا القلب دائم و قلبك قوي و الكلام بعد ذلك يخرج من قلبك فتحيى بالقلوب إن الكلام إذا خرج من القلب انتفعت به القلوب فالقرآن خير ما يشعله جزوة الروح جوهر الوجود وروح الروح روح الروح الروح عايز, يقول عايز أقول إن الروح دي الروح دي يحيى بها إيه؟ طب الروح حيئة بها البدل طب ايه اللي يحيي الروح القرآن البدل يحيي بالروح طب الروح ايه اللي يحييه ولذلك سمى الله عز وجل القرآن روحا لأنه تحيى في الأرواح تحيى في ينزل الملائكة بالروح من أمر والذي نزلوا القرآن سمى رعلي لأنه تحيى بأرواح تحيى بالقلوب اللهم يحيى قلوبنا بالقرآن اللهم يحيى قلوبنا بالقرآن اللهم لا تحريننا من قراءة القرآن وتذكر القرآن اللهم احينا بالقران والدعنا من أهل القرآن اللهم أمن يا رب العالمين ولذا كان الواحد من السلف الصالح تمر بين آية في الليل فيشتد به البكاء حتى يروع كتله وكانت عجائب القرآن ترد به على أمور حتى أنه لا ينقذ الليل ولم يخرج من هاجته ولذا انشأهم القرآن إن شاء وأحياهم إحياء وصنع بهم ومنهم العظائم في ذاتهم وفيما حولهم والقرآن الكريم معظم مصادر الوحي والنمو لملكات الداعية ومشاعرها ومن الضروري أن تزال الفوارق والحكم التي تفصل بين القلب وبين القرآن فإن زالت وصار القلب أمام القرآن وجها لوجه أحس بالحياة والقوة والنور والخشية تملأ وجودك القرآن حمل الله المتين كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه بيد الله وطرفه بآخر بيد الإنسان بيد الناس فأي جزء أخذنا منه بجد وبقوة صرى سره إلى القلوب فارتجفت به القلوب وحياة عن أبي شريح القزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفكروا أفكروا أليس تشهدون أن لا إلهية الله أني رسول الله؟ قالوا نعم قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تظلوا ولن تهلكوا بعده أبداً فإنكم لن تظلوا ولن تهلكوا بعده أبداً وأثر قلناه المرة اللي فاتت عن عمر بن الخطار رضي الله عنه جبهنكم تاني أثر جميل في ناس بعضكم ما سمعوه عمر بن الخطاب قال ايه قال ايه سيدي قال هذا الكتاب في البخارج عمر بن الخطاب قال في البخارج هذا الكتاب قال الذي هدى الله به رسولكم هذا الله به رسولكم فخذوا به تهددوا لما هدى الله به رسول الله إن أخذت بالقرآن الله لما هدى إليه محمد صلى الله عليه وسلم هداك الله لما هدى إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لكل ما هدى إليه رسول الله تبصورة من رسول الله توسبا تبصورة صنع الله تبصورة صنع الله من رسول الله في الجن وفر مأسو على قدر أخذك لهذا القرآن هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسولا لم يبقى إلا وقت فرق أولى أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وغركة